بسم الله الرحمن الرحيم حامد والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قَالَ مُتَرَفُهَا إِنَّا وَجَدْنَا أَبَا أَنَّ عَلَى أُمَّتِهِمْ وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم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 وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ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 وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقِيَضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ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 فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَامِعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطْرَاهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَنَا آسَفٌ نَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ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 الأَخِلَاءُ يَوْمَ إِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَن تُمْتَحْزَنُونَ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 وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وانتم فيها خالدون وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون